25. cüz. Ta'awwuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlehü yeredü ilmus sa'a ve min semeratin min akmamiha ve ma tahmilu min unfa ve la tedu illa ve la tedu illa bi ve yevme yunadimu kâlu ezenna kemâ minne فَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَفَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن ذَكَرْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ الضَّرَّاءِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَذَنَ السَّاعَةُ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيَرْجِعَنَّ إِلَى خَيْرٍ وَلَئِن فَرَنَّبِ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى نِعْمَةٍ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَارِضٍ قُلْ رَأَيْتُ مِثْلَكَ مِن قَبْلُ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَن أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُ فِي مِلْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيس قاف كذلك يوحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تجاذ السماوات وتفطرنا من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 وَمَا شاء اللَّهُ لَهُ عِمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَالَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَبْنِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُ فِيهِ ذلكم الله ربي عليه توكى إليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء واستميع البصير له مقالد السماوات والأرض يبسط الرسق لما يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وسى به نوحا والذي يوحينا إليك وما وسينا به إبراهيم وموسى وعيسى فموسى وعيسى أن الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة ضاحرة عند ربه وعليه غدب ولا معذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعزل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساع في الساعة في ظلال بعيد اللهم لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبيح العزيز ما كان يريد حلف الأخيرة نزيد له في حرف وما كان يريد حلف الدنيا نأته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم أذنبهم لا ولولا كلمة الفصل قولي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوا واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 ولو بسّت الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد فمن آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من ذب، وَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِمُ صِبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عِيْذِكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَطْمَبْ في فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ وما لكم من دون الله مولى ولا نصير. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْعَلَامِ إِيَّاْشَ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَمُ الرَّوَاقِ عَلَى غَرِيْبٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ سَبَارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبِقُ النَّبِيُّ مَا كَسَبُ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتمكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غذبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم ويقاموا الصلاة وأمرهم شورا وأمرهم شورى بينهم ومن ما رزق لهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتسرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتسر بعد ظلمه فأولئك ما من سبيل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 فترهم يرادون عليها خاشعين من الظل ينظرون من ترفيخ فيه وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسه آليهم يوم القيامة إن الظالمين في عذاب مقيم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء يسرونهم من دون الله ومن يضلل فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ملد له من الله ما لكم من ملجى يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا عليهم حفيظا إن عليك إلى البلاغ وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن سيئة بما قدمت أيديه فإن الإنسان كفور لله يملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إنه عليم قدير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابا، يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء، فيوحى بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم، وكذلك حينا عليك روحا من عمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلنا نورا به من النشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إن الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلك تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَظَرُوا حَكَمَ الذِّكْرِ سَفْحًا أَمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به ماذبة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعم وتركبون لتسموا على ظهوري ثم تذكرون يوم تربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم قلب وجعلوا له من عباده من عباده جزء إن الإنسان لك فور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين فَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُم بِمَا دَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَمَّن في فِي الْحِلْيَةِ وَمَا فِي الْخِصَامِ غير مبين مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ نَافًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ الشَّهَادَةُ وَيَسْأَلُونَ وَقَالُوا لَبِشَّاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم أم آتئناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على بينة على أمة وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذرين لقال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون قالا ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما يرسدني كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم اليابي وقمه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيعدين فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلم يرجعون بل متعثوا هؤلاء وأباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافر، فقالوا لولا نزل هذا القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة وحيدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج, ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكهون وزخرفا وإن كل ذلك لما مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَحْشَ عِذَابَ رَحْمَنٍ نُّقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِذَا لَمْ يَسُدُّوهُ عَنِ السَّبِيلِ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مهتدون حتى إذا إِذَا قال قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ فبيس القرين ولئن فعلكم الْيَوْمَ من إن يظلم أنكم في العذاب في العذاب مشتركون أَفَأَن تَتَزْمِعُ الصَّمَاءَ وَتَهَذِي الْعُمْيَ وَمَا كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ مَفِينَ فَإِنَّ فَإِنَّ مِنْهُمَا مُتَقِمٌ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَذَنَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَذِرُ فَاسْتَمْسِي بِالَذِي أُوْحِيَ لَكَ إِنَّكَ عَلَى صراط وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلْ مَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ وَلِيًّا يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِيَايَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَهُمْ فنادى في العون قفي قومي قال يا قوم أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرهم أم أنا خيل من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا عليه أسيرة من ذهب الأوجاع معه الملائكة مختارين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوم فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم, فاغرقناهم أجمعين فجعل لهم سلفا ومثلا للآخرين ولما درب ابن مريم مثلا إذا قوم منه يصدون فقالوا أالهتنا خير أم هو ما ذربوه لك إلا جذلا بل هم قوم خصيمون إنه إلا عبدنا العمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقفون وإنه لا علم فلا تمتروا النبي واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم, وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأتيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 وتلك الجنة التي أريدتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه أن فيه مبلسون وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين ونادم يا مالك ليأخذ علينا ربك قال إنكم واكثون لقد جئناكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا هو العابدين سبحان رب السماوات والأرض والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوذوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 ولعيا ستمن خلقهم لا يقولن الله فانه يؤفكون فقل يا ربي انها اولي قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا مذيرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بين مائه كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين بلهم في شك يلعبون فارتقي بيوم تأتي السماء بدخال مبين يخش الناس هذا عذاب أليم ربنا يكشف عنا العذاب إن مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاء أم رسول مبين ثم تولى عنه وقال معلم مجنون إن كاشف عذاب قليلا إنك معائذ يوم النبط شُبَتة الكبيرة إن منتقيم ولقد فتنا قبلهم قام فيرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لك رسول أمين لالا تعلو على الله إِنِّي ياتيكم بسلطان مبين وانني عث بربي وربكم ان ترجمون وانتم بين اولي فاعتزلون فدعوا رَبَّهُ أَنَّ هؤلاء قام مجمون فاسمع عباد ليلى انكم اتبعون واترك البحر رهب ان جمن من كريم كانوا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 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحب بمنشر فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قائم التبع والذين من قبلهم ألكناهم إنهم كانوا مجرمين فما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما اللاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الفصل ميقاتا اجمعين يوما لا يغني مولا عما ولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان الشجره الزقوم فاملئ افيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتله الى ذوق إنك أنت العزيز الحكيم عزيز الكريم إن هذا ما كنت ميتاً ترون إن المتقن في مقام الأمين في جنات وعيون يلبسون من سندس ويستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضل من ربك ذلك والفوز عظيم فإنما يسترناهم بلسانك لعلهم يتذكرون فارتغب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من ضابة وما يبث من ضابة آيات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزقهم فأحياء من الأرض بعد موتها وتسليف الرياح آيات لقوم يعقنون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله آوى يؤمنون ويل لكل أفاكن أثيم يسمع آيات لا تطلع عليه ثم يسير المستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوى أولاك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما, كانوا ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الأولياء ولا عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أياما الله ليجزق من بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أعطينا بني إسرائيل كتابه الحكم والنبوة ونزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأعطيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوما قيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بَعْضٍ وَاللَّهُ ولي الْمُتَّقِينَ هذا بَصَائِرُ للناس وهو ذو ورحمة لقوم يوقينون أم حسيب الذين اجترحوا السيئات أن نجعل لهم كالذين وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزع كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ على عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا يَعْنِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا لَنَا إِلَّا الْعُمُرُ مَا لَهُم مِّن ذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتًا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة الآربة فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوميذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينتق عليكم بالحق إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك والفوز المبين واما الذين كفروا افلم تكن اياتي تطالع عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وَكُنْتُمْ من المجرمين وَإِذَا قيل ان بعض الحق والساعه فيها قلت ما ندري قلت ما ندري ما الساعه اننا الا ظننا وما نحن بمستقنين. لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ إِنَّ سَاقَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ أَيَّامِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا لا يخرجون منها فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ, السماوات ورب الأرض رب وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم